بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهدى الأمين على آله وصحبه أما بعد المجلس السابع عشر من مجال السمع كتاب بيان تلميس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية بشاف الإسلام من تلمية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل ثم إن المنازعين له إذا كانوا يقولون نعلم بالضرورة امتناع ذلك بل وقالوا إنما يقول النفاة إنه الحق الذي يجب وصف واجب الوجود به فإنه ممتنع وجوده معلوم امتناعه بضرورة العقل بل يقولون إننا نعلم بضرورة العقل أن رب العالمين فوق العالم فنحن نعلم بضرورة العقل وجوب ما ادعى امتناعه بالنظر وامتناع ما كانه إمكانه بالنظر وقد يقولون نحن نعلم بالفطرة والضرورة أن الموجود او أن الموجود الذي ليس وصفة الغير أو أن واجب الوجود لا يقول إلا قائما بنفسه يمتنع غيره أن يكون بحيث هو وأنه ليس خيالا وشبحا في النفس بل هو شيء موجود له التحقق والثبوت الذي يعلم بالقلوب أنه تحقق وثبوت وإن سماه المنازع تحيزا ودرسماً ونحو ذلك. ونعلم بالضرورة والفطرة أن ما لا يكون كذلك لا يكون إلا معدوما كما نعلم بالضرورة والفطرة أنه ما من موجودين حيين عالمين قادرين بل ما من موجودين إلا وهما مشتركان في مسمى الوجود والثبوت وإن تميز أحدهم عن الآخر بخاصيته التي تخصه سواء كان واجبا أو لم يكن وما به الاشتراك ليس هو ليس هو ما به الامتياز ولا مستلزما له وإلا كان أحدهما هو الآخر إذا كان المشترك مستلزما للمميز فإنه إذا لم يكن أحدهما مختصا بما يميزه بل حيث تحقق المشترك تحقق المميز والمشترك ثابت لهما فإذا كان المميز ثابتا لهما لم يكن لأحدهما تميز يخصه فلا يكون أحدهما غير الآخر إذ لا بد في المعينين من أن يمتاز أحدهما عن الآخر بما يخصه وإذا كان كل منهما موصوفا بقدر مشترك والقدر مشترك أن يكون لأحدهما شبهما للآخر ولو من بعض الوجود امتنع أن يكون في الوجود موجود لا يشارك الموجودات في شيء من الأمور الوجودية ولا يشابهها في شيء من ذلك ولهذا كان السلف والأيمة يقولون إن العقلاء يعلمون بعقلهم انتفاء ذلك كما قال الإمام أحمد رحمه الله في رده على الجهمية لما ذكر عنهم ما وصفوه من السلوب وأنهم قالوا كل ما خطر على قلبك أنه شيء تعرفه فهو على خلافه وهذا معنى قول المؤسس وذويه إنه على خلاف الحس والخيال أو العقل وقد تقدم ذكر ذلك قال فقلنا هو شيء قالوا هو شيء لا كالأشياء فقلنا إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عارف أهل العقل أنه لا شيء فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يثبتون شيئا ولكنهم يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون به في العلانية فإذا قيل لهم من تعبدون قالوا نعبد من يدبر أمر هذا الخلق فقلنا فهذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهور لا يعرف بصفة قالوا نعم فقلنا قد عرف المسلمون أنكم لا تثبتون شيئا إنما تدفعون عن أنفسكم الشنعه بما تظهرون فذكر أولا أنما يقال إنه شيء ثم يقال إنه لاك الأشياء أي لا يشابهها بوجه من الوجوه بل يخالفها من كل وجه فهذا قد أعرف أهل العقل أنه لا شيء لأن العلم بذلك عام في أهل العقل ولما ذكر ثانيا من يعبدون قالوا نعبد المدبر لهذا الخلق فهذا إخبار عن المعبود الذي تجب عبادته في الدين فلما قال هو مجهول لا يعرف بالصفة قال قد علم المسلمون أنكم لا تثبتون شيئا لأن المسلمين يوجبون عبادة الله تعالى فذكر أولا عن عموم أهل العقل أنهم لا يثبتون شيئا وذكر ثانيا عن أهل الدين أنهم لا يعبدون شيئا ذكر في كل مقام ما يناسبه وذلك لأن المجهول لا يعرف فلا يقصد ولا يعبد ومن لا يعرف بصفات تميزه من غيره لم يكن معلومة فلا يكون معبودة فهنا ذكر أنه لا بد من صفة تميزه عن غيره والنفات يقولون هذا تجسيم وذكر اولا أنه يمتنع أن لا يكون وذكر أولا أنه يمتنع أن لا يكون بينه وبين شيء من الموجودات قدر مشترك ولا شبه بوجه من الوجوه والنفات يقولون هذا التشبيه فهم بمعناه بلغض التشبيه والترسيم أوجب أن, أن يكون الموصوف بنفي ذلك على المعنى الذي قصدوه معدومة بل واجب العدم ممتنع الوجود وإن كان اللفظ يحتمل نفي معار باطلة مثل نفي كونه مشابه للمخلوقات مماثلا لها من بعض الوجوه فإن نفي هذا واجب وكذلك نفي كونه يقبل التفريق والتفكيك فلا يكون صمدا أحدا هو أيضا واجب فتكلموا أيضا باللفظ المجمل المتشابه الذي يحتمل الحق والباطل ولكن قصدوا به ما هو باطل وإن قصدوا به ما هو أيضا حق أوهم الناس أنهم لم يقصدوا به إلا نفي ما هو باطل كما قال أحمد رحمه الله يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويوهمون جهال الناس بما يشبهون عليهم فصل ويقول المنازعون نحن نعلم بالنظر العقلي والاستدلال كما علمنا بالفطرة الضرورية امتناع وجود ما أثبته المنازع من أنه لا داخل العالم ولا خارجه ونعلم انتفاء ذلك وثبت ضده بالكتاب والسنة وبالإجماع وبالنقل المتواتر عن الأنبياء المتقدمين وبانتفاق أهل الفطر السليمة من جميع العقلاء فصار يقولون إن كل واحد من ثبوت ما يقوله ونفي ما يقوله الجاحد المخالف يعلم بالفطرة والضرورة والبديهة والذوق والوجد ويعلم بالفطرة والأدلة العقلية ويعلم بالأدلة الشرعية الكتابة والسنة والإجمع ويعلم بالنقل المتواتر عند الأنبياء ويعلم باتفاق العقلاء ذو الفطر السليمة وإذا استذلوا بالنظر والقياس والمعقول والبرهين التي يحتج بنظيرها مخالفهم بل بالبرهين التي هي أصح من ذلك وهي حق في أنفسها قرروا ذلك من وجوه أحدها وفيه قاعدة جليله وهو أن يقال لا ريب أن قياس الغائب على الشاهد يكون تارة حقا وتارة باطلا وهذا متفق عليه من النقلاء فإنهم متفقون على أن الإنسان ليس له أن يجعل كل ما لم يحسه مماثلا لما أحسه إذ من الموجودات أمور كثيرة لم يحسها ولم يحس ما يماثلها من كل وجه بل من الأمور الغائبة عن حسه ما لا يعلمه أو ما يعلمه بالخبر بحسب ما يمكن تعريفه به كما أن منها ما يعلمه بالقياس والاعتبار على ما شاهده، وهذا هو المعقول كما أن الأول هو المسموع والمحسوس ستداء هو ما يحسه بظاهره أو بطنه وهذا بين القسم الثاني وهو أنهم متفقون على أن من الأمور الغائبة عن حسه ما يعلمه بالقياس والاعتبار على ما شاهده. كما يعلم ما يغيب عنهم من أفراد الأدميين والبهائم والحبوب والثمار وأفراد الأطعمة والأشربات واللباس ونحو ذلك، فإنما يسميه الفقراء الفقهاء ونحوهم جنس واحدة، أو هو ما له اسم جامع يجمع أنواعا يميز بينها بالصفات كالحنطة والثمر والإنسان والفرس وهو الذي يسميه المنطقيون النوع، وما هو أخص من ذلك وإن كان قد يسمى أيضا جنسا أو صنفا أو نوعا كالعربي والعبري والفارسي والرومي وكالتمر البرني والمعقلي ونحو ذلك لا ريب أن الإنسان لم يحس جميع أعيانه وأفراده وإنما يعلم غائبها بالقياس على شهدها فهذا أصل متفق عليه بين العقلاء ومن حكم من أهل الكلام أن من الأمم أمة لا تقرض بشيء من المعقولات وإنما تقض بما أحسته ويذكرون ذلك عن البرهيمة السمنية فلا ريب أن هذا النقل وقع فيه غلط من هؤلاء وتغليط من أولئك وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله أصل هذا النقل لما ذكر مبدأ حديث الجهمية في هذه الملة فقال وكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله أنه كان من أهل خراسان من الترمذ وكان صاحب خصومات وكلام وكان أكثر كلامه في الله تعالى فلقي ناسا من المشركين يقول لهم السمنية فعرفوا الجهم فقالوا له نكلمك فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا له ألست تزعم أن لك إلها قال الجهم نعم فقالوا له هل رأيت الهك قال لا قالوا فهل سمعت كلامه قال لا قالوا فشممت له رائحة قال لا قالوا فوجدت له حسا قال لا قالوا فوجدت له مجسا قال لا قالوا فما يدرك أنه إله فتحير الجهم فلم يدري من يعبد أربعين يوما ثم إنه استدرك حجة مثل حجة الزنادقات من النصارى وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح التي في عيسى صلى الله على نبينا وعليه هي من روح الله تعالى ومن ذات الله تعالى فإذا أراد أن يحدث أمراً دخل في بعض خلقه فتكلم على لسان خلقه فيأمر بما شاء وينهى عما شاء وهو روح غائب عن الأبصار فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة فقال للسمنية ألست تزعم أن فيك روحا؟ قال نعم قال فهل ريت روحك؟ قال لا قال سمعت كلامه؟ قال لا قال فوجدت حسا أو مجسا؟ قال لا قال فكذلك الله لا يرى له وجه ولا يسمع له صوت ولا تشم له رائحة وهو غائب عن الأبصار ولا يكون في مكان دون مكان ووجد ثلاث آيات في القرآن من المتشابه قوله ليس كمثله شيء وهو الله في السماوات وفي الأرض ولا تدركه الأبصار فبنى أصل كلامه كله على هذه الآيات وتأول القرآن على غير تأويله وكذب بأحاليث رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كافرا وكان من المشبهة فأضل بشرا كثيرا فقد ذكر بأن السمنية طالبوه بأن يكون إلهه معروفا ببعض حواسه الخمس وأن ما لا يعرفه هو بشيء من حواس الخمس فإنه لا يعلمه وهذا يقتضي أن ما لا يحسه الإنسان بشيء من حواسه الخمس فإنه لا يعرفه وهذا تغليط منهم فظن أنهم يقولون إنما مذهبهم أن الإنسان لا يعرف شيئا إلا بما يحسه ببعض حواسه الخمس ثم إن الجهم أجابهم بدعوى وجود موجود لا يمكن إحساسه أيضا فقطعهم مع غلطه في المناظره ومغالطتهم أيضا ولو كانوا لا يقرون إلا بما أحسه أحدهم لم يكونوا قد انقطعوا بمثل هذه المناظرة لأن غايتها إثبات وجود موجود غير محسوس غير محسوس وقياس رب عليه فلو لم يكونوا يقرون بشيء من القياس العقلي لم يسمعوا مثل هذا الكلام ولا يمكن مخاطبته به كما لا يمكن أن يحتج بقول الأنبياء على من كذبهم ولا يقال هو قمر الحدة عليهم ببيان وجود موجود غير محسوس ثم قاس عليه لأنه يقال لو كان من أصلهم أنهم لا يقبلون القياس في المحسوس لكانوا لا يقبلونه فيما لزمهم القول به من غير المحسوس وكانوا يقولون هذا يعلم وجوده كما ذكرت فمن أين يجب علينا أن نعترف بنظيره إذا كان من أصلهم أن الشيء لا يعرف حكمه من جهة النظير بل الذي يقال إن القوم كانوا يقولون لا يكون شيء موجود إلا أن يمكن إحساسه فلا يصدق الإنسان بوجود ما لا يمكن معرفته بشيء من الحواس لا يقولون الإنسان المعين لا يعلم إلا ما أحسهه بل ينكر ما أخبره جميع الناس من الأمور التي تماثل ما أحسه وينكر أيضا وجود نظير ما أحسه أو لا ينكره الاعتراف بذلك فإن هذا لا يتصور أن تقوله طائفة مدنية وقد ذكر هذا المتكلمون فقالوا إن الطائفة التي تبلغ مبلغ التواتر لا يتفقون على إنكار ما يعنون بالضرورة كما ذكر المؤسس في هذا الكتاب أن الطائفة العظيمة من العقلاء لا يجتمعون على إنكار الضروريات فلا ينقلهم ذلك السرب العام عن طائفة من العقلاء ولا يبين به طوائف العقلاء أن يقعوا في شيء من هذا السرد، وكلا الأمرين باطل بل التحقيق أن العقلاء لا يتفقون على إنكار العلوم الضرورية من غير تواطئ واتفاق كما لا يتفقون على الكذب من غير تواطئ ولا اتفاق وذلك أن الله تعالى خلق الإنسان يعلم الأمور الضرورية بغير اختياره كما قد يجهل بعضها وخلقه بفطرته وخلقه بفطرته يخبر بما يعلمه إلا لعارض يغيره عن فطرته وكذلك خلقه بفطرته يريد العدل والمصلحة إلا لعارض فهو وإن كان ظروما جهولا فذاك في كثير من الأمور أما أن تكون أمة من الأمم تجهل كل شيء أو تكذب أو تكذب في كل شيء أو تظلم في كل شيء فهذا لا يتفق أبدا فإن اجتماع بني آدم في الدنيا وهو الاجتماع الفطري الطبيعي الذي لا يعيشون بدونه لا يتصور مع هذا الانكار وذلك أنهم لا بد أن يقروا بأن لأحدهم أما وأما وأخا ونحو ذلك ومن المعلوم أنه لن يعرف حسه إحبال أبيه لم يعرف بحسه إحبال وابه لأمه ولا ولادة أمه له وكذلك لم يحس ولادة أهله وأهل مدينته مع أنه لابد من الاعتراف أن هذه أم فلان وهذا ابنها وإنما يشهد الولادة في العادة بعض النساء وكذلك لابد أن يعرفوا أن أباءهم وأمهاتهم مولودون وأن أجدادهم ماتوا أن الناس يموتون في الجملة ولم يحس كل منهم موت من غاب عنه ولا بد أن أحدهم يستعين بالآخر على جلب منفعة ودفع مضره فيأتيه فيصلح له طعاما وشرابا أو لباسا ويحصل ذلك بأنواع الصناعات والمعاوضات التي لم يشب بحسه تفاصيل ذلك بل يستفيده من إخبار المباشرين له وكذلك ما يكون في قريته ومدينته من أحوال أهلها وصناعاتهم وأحوالهم التي تتعلق مصلحته بها لا يعرف كل منهم كل شيء في ذلك بالمشافدة بل بعضهم يشهد ذلك ويخبر غيره حتى يخبر بعضهم بعضا بالمدائن القريبة منهم وأحوالها. ولا يخفى على سليم العقل أن الطعام الذي يقوله واللباس الذي يلبسه قد أتي به إليه من مكان لم يشهده. وصنع بأسباب متنوعة وصنع بأسباب متنوعة لم يشهد عامتها. وكذلك لا بد لكل أمة من رئيس مطاعن وكبير منهم لا يشهدون وأكثرهم لا يشهدون تفاصيل أحواله التي تتعلق مصالحهم بها. وانما يتسامعون بها ولهذا جاءت الشريعه بقبول شهره الاستفاضه في هذا وامثاله كالموت والنسب باتفاق الفقهاء وان كان لهم فيما يقبل فيه غير ذلك اقوال مختلفه ففي الجمله قبول الأخبار المستفيدة والمتوترة وله ذلك فيما يحس جنسه فيما يحس جنسه هو من الأمور الفطرية الضرورية لبني آدم كما أن الأكل والشرب والنكاح لهم كذلك فمن قال إن أمة من الأم عاشت بدون هذه العلوم والأقوال كما قال إنها عاشت بدون هذه الحسيات وهذه الأفعال ولكن اشتبه النوع بالشخص فلما كان قولهم إنما لا يعرف بجنسه الحواس لم يعترب به اشتبه ذلك بأن كل ما لا يعرفه هذا الجنس المعلي لم يعترف به وبين القولين بور عظيم جدا فإن هذا الثاني في غاية الجهد والتكذيب ولهذا اشتد إنكار الناس كلهم لهذا القول وجعل هؤلاء المتكلمون هذا أحد أنواع السفسطة ولكن غلطهم في تفصيل السفسطة كغلطين في جملتها، فإن مذكر أن من الناس من ينكر جملة العلوم ويجحدها ومنهم من يشك يقول لا أدري ويسمونهم المتجاهلة واللا أدري ومنهم من يقول إن الحقائق تتبع العقائد ثم قالوا منهم من, من يعترف بالحسيات فقط ومنهم من يضم إلى ذلك المتواترات ويقولون إن رئيس هؤلاء شخص يقال له سفطاء نصب إليه كما نصبت المانوية والجانية إلى رئيسهم وهذا غلط فإن أمة من الأمم لا يتصور أن تنكر ذلك ولا يتصور, أن عاقلاً ولا يتصور أن عاقلا يصر على انكار ذلك ولكن قد يعرض للعقل نوع من الفساد كما يعرض للحس فينكر المنكر لذلك ما دام به ذلك المرض والآفة العارضة لعقله أو حسه أما أن يكون ذلك مقالة ومذهبا يقولها طائفه عقلاء يعيشون بين بني آدم فهذا لا يتصور ولكن قال الاجتباه في هذا النقل فإن هذه الكلمة هي كلمة معربة وأصلها باليونانية سوفسقيا أي حكمة مموهة فإن صوفيا باليونانية هي الحكمة ولهذا يقولون فيلسوفا أي محب الحكمة وهم قسموا الحكمة القياسية إلى خمسة أنواع برهانية وخطابية وجنالية وشعرية ومموهة ومغلطية فهذه الموهة المغلطية هي الذي تشبه الحق وتوهم أنها حق وهي باطلة قطعة لا يجوز أن يظن صدقها ولا أن تتأثر النفس بها فإن الشعرية قد تتأثر النفس بها كما تأثر الإنسان بأقوال الشعر التي فيها من المدح والذم ما يرسم عقله بكذبه لكن لما فيه من التخيل والتشبيه يؤثر في النفس وإن علم أنها ليست مطابقة وأما هذه الموهد فهي تشبه الحق البرانية ونحوه مما ينبغي قبوله وهي في الحقيقة باطلة يجب ردها ولكن موهت كما يموه الحق بالباطل فسموها سوفسقيا أي حكمة مموهة ثم إنه لما عرجبت الكتب اليونانية في حدود المئة الثانية قبل ذلك وبعد ذلك وأخذها أر آل الكلام وتصرفوا فيها من أنواع الباطل في الأمور الإلهية ما به كثير منهم وفيها من أمور الطب والحساب ما لا يضر كونه في ذلك وصار الناس فيها أجتاة قوم يقبلونها وقوم يحكون ما فيها وقوم يعرضون ما فيها على أصولهم وقواعدهم فيقبلون ما وافق ذلك دون ما خالفه وقوم يعرضونها على ما جاء به الرسل من الكتاب والحكمة وحصل بسبب تعريبها أنواع من الفساد والإصطلاب مضموما إلى ما حصل من التقصير والتفريط في معرفة ما جاءت به الرسل من الكتاب والحكمة حتى صار ما مدع في الكتاب والسنة من مسمى الحكمة يظن كثير من الناس أنه حكمة هذه الأمة أو نحوها من الأمم كالهند وغيرهم ولم يعلموا أن اسم الحكمة مثل اسم العدل مثل اسم العلم والعقل والمعرفة والدين والحق والعدل والخير والصدق والمحبة ونهوا ذلك من الأسماء التي اتفق بنو آدم على استحسان مسمياتها ومدهيها وإنما تنزعوا في تحقيق مناطها وتغيير مسمياتها فإن كل أمة من أهل الكتاب في كثير من ذلك أو أكثر إن تتبع إلا الظن وما تهوى الأنفس ولهذا قال تعالى وتقدس كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين ومشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فإنما يفصل النزاع بين الآدميين كتاب منزل من السماء ولهذا أمر الله تعالى المؤمنين عند تنازعهم بالرد إليه كما قال تعالى وتقدس يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأول الأمر منكم فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل وهذا ونحوه مبسوط في غير هذا الموضع وإنما المقصود هنا أن الناقلين للمقالات وأهل الجدل صاروا يعبرون باللفظة المعربة من سوفستية وهي سوفستة عن هذا المعنى الذي يتضمن إنكار الحق وتمويهه بالباطل وظن من ظن أن هذا قول ومذهب عام لطائفة في كل حق وليس الأمر كذلك وإنما هو عارض لبني آدم في كثير من أموره فكل من جحد حقا معلوما وموه ذلك بباطل فهو مسفسط في هذا الموضع وإن كان مقرا بأمور أخرى وهو معاند سوفستائي إذا علم ما أنكره قال تعالى وتقدس وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فهؤلاء سوفستائيون في هذا الجحود وإن كانوا مقرن بأمور أخرى وقال تعالى وتقدس فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولهذا كان جمهور من يكذب بالحق الذي بعث الله به رسله من ذوي التمييز هم من الجاحدين المعاندين وهم من شرج السوفستائيين فهذا ما ذكروه عن السمانية إنما كان أصل قولهم إن الموجود لا بد أن يمكن. لا بد أن يمكن أن يكون محسوسا بإهدى الحواس لا أنه لا بد لمن أقرد به أن يحس به وهذا الأصل الذي قالوه عليه أهل الأثبات فإن أهل السنة والجماعة المقيدين بأن الله تعالى يرى متفقون على أن ما لا يمكن معرفته بشيء من الحواس فإنما يكون معدوما لموجودا فكان حق الجهم أن يقول لهم إن اردتم اني لابد ان احس بالاله فلا يجب عندكم ان ينكر الانسان ما لم يحسه هو, هو وان اردتم انه لابد ان يمكن ان يحس به فالهي يمكن ان يرى وان يسمع كلامه وان اردتم انه لابد ان يكون قد عرفه بالحس بعض الادبيين فهذا مع انه غير واجب فقد سمع كلامه من سمعه من الرسل وهو احد الحواس وقد راه بعضهم ايضا عند كثير من اهل الاثبات وكان يقول لهم تريدون أنه لا بد أن يحسه هذا الحس الظاهر أم يكفي إحساس الباطن إياه وشهود إياه الأول منقوض بأحوالنا الباطنة الجسمانية والنفسانية وأما الثاني فمسلم وقد شهدته بعض القلوب فعلا عن ذلك ودع وجود موجود لا يمكن إحساسه وهو الروح وهذا قول المتفلسفة المشائين فيها وحجته هذه من جنس حجة أبي عبد الله الرازي لما ادعى جواز وجود موجود لا يمكن احساسه ولا يكون داخل العالم ولا خارجه واحتج على ذلك بقول هؤلاء المتفلسفه ومن وافقهم في العقول والنفوس ويقول بقولهم وقول من من متكلم المسلمين في النفس الناطقة فجهم أول هؤلاء ومقدمهم الأول ولهذا ألزمت هذه الحجة أن يصف الرب تعالى وتقدس من الحلول والاتحاد بنحو ما قالته النصارى في المسيح لكن أولئك خصوه بالمسيح والجميع تطلقه في الموجودات فقفلهم في كل مكان نظير قول النصارى إنه حال في المسيح إذا تبير ذلك فنقول المتكلمون والفلسفات كلهم على اختلاف مقالاتهم هم في قياس الغائب على الشهد مضطربون كل منهم يستعمله فيما يثبته وينكره فيما ينفيه وإن ذلك فيما ينفيه أولى منه فيما يثبته ويرد على منازعه ما استعمله من ذلك وإن كان قد استعمله في موضع آخر وإن كان قد استعمله في موضع آخر ما هو دونه وسبب ذلك أنهم لم يمشوا على صراط المستقيم بل صار قبوله ورده هو بحسب القول لها بحسب ما يستحقه القياس العقلي كما تجدهم أيضا في النصوص النبوية كل منهم يقبل منها ما وافق قوله ويرد منها ما خالف قوله وإن كان من المردود وإن كان المردود من الأخبار المقبولة باتفاق أهل العلم بالحديث والذي قبله من الأحاديث المكذوبة باتفاق أهل العلم والحديث فحالهم في الأقيسة العقلية كحالهم في النصوص السمعية لهم في ذلك من التناقض والاستراب ما لا يحصيه إلا الرب والأرباب وأما السلف والآئمة فكانوا في ذلك من العدل والاستقامة وموافقة المعقول الصريح والمنقول الصحيح بحال آخر فالعزمة وإن كانت شامله لجماعتهم فأحدهم مع ذلك لا يشتريون في مخالفة النصوص المشهورة والمعقولات المعروفة على ما يجتري هؤلاء المسفسطون وكانوا يستعملون القياس العقلي على النعو الذي ورد به القرآن في الأمثال ضربها الله تعالى للناس فإن الله ضرب للناس في القرآن من كل مثل وبين بالأقيسة العقلية المقبولة بالعقل الصريح من المطارب الإلهية والمقاصد الرب ما لم تصل إليه آراء هؤلاء المتكلفين في المسائل والوسائل في الأحكام والدلائل كما قد تكلمنا على ذلك في غير موضع والله تعالى له المثل الأعلى فلا يجوز أن يقاس على غيره قياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع ولا يقاس مع غيره قياس شمول تستوي أفراده في حكمه فإن الله سبحانه ليس مثل لغيره ولا مساوير له أصلا بل مثل هذا القياس هو ضرب الأمثار لله وهو من الشرك والعدل بالله وجعل الندر لله وجعل غيره له كفوا وسمية وهم مع هذا كثير البراءة من التشبيه والذنب وهم في مثل هذه المقاييس داخلون في حقيقة التمثيل والتشبيه والعدل بالله وجعل غيره له كفوا وندا وسميا كما فعلوا في مسائل الصفات والقدر وغير ذلك ولهذا ذكر الوزير أبو المظفر بن هبيره في كتاب الإضاحة في شرح الصحاح أن أهل السنة يحكون أن النطق باثبات الصفات وأحاديثها يشتمل على كلمات متداولات بين الخلق وخلقه وتحرجوا من أن يقولوا مشتركا لأن الله تعالى لا شريك له بل لله المثل الأعلى وذلك هو قياس الأولى والأحرى فكل ما ثبت للمخلوق من صفات الكمال فالخالق أحق به واولى واحرى به منه لأنه أكمل منه ولأنه هو الذي أعطاه ذلك الكمال فالمعطي الكمال لغيره أولى بأن يكون هو موصوفا به إذ ليس أعطى وأنه سلب نفسه ما يستحقه وجعله لغيره فإن ذلك لا يمكن بل وهب له من إحسانه وعطائه ما وهبه من ذلك كالحياة والعلم والقدرة وكذلك ما كان منتفيا عن المخلوق لكونه نقصا وعيبا فالخالق هو احق بأن ينزه عن ذلك وقد بسطت هذه القاعدة في غير هذا الموضع وعلى هدف جميع الأمور الوجودية المحضة يكون الرب أحق بها لأن وجوده أكمل ولأنه هو الواهب لها فهو أحق باتصافه بها وجميع الأمور العدمية المحضة يكون الرب أحق بالتنزيه منها لأنه عن العدم أبعد من سائر الموجودات ولأن العدم منتنع لذاته على ذاته وذاته بذاته تنافي العدم وما كان فيه وجود وعدم كان أحق بما فيه من الوجود وأبعد عما فيه من العدم فهذا أصل ينبغي معرفته، فإذا أثبتت فإذا أثبتت له صفات الكمال من الحياة، من الحياة والعلم والقدرة والكلام والسمى والبصر وغير ذلك بهذه الطرق القياسية العقلية التي لله فيها المثل والأعلى كان ذلك اعتبارا صحيحا. وكذلك إذا نفي عنه الشريك والولد والعجز والجهل ونحو ذلك بمثل هذه الطرق، ولهذا كان الإمام أحمد وغيرهم من الأئمة يستعملون مثل هذه الطريق في الأقيسة العقلية التي نظر بها الجمия. فاستعملوا مثل هذا فيما اثبتوه لله تعالى وفيما نفوه عنه وفيما ردوه من قول الجهميه وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن كون الموجود قائما بنفسه أو موصوفا أو أن له من الحقيقة والصفة والقدر ما استحق به أن لا يكون بحيث يكون غيره وأن لا يكون معدوما بل ماء أجب أن يكون قائما بنفسه مباين للغير وأمثال ذلك هو من الأمور الوجودية باعتبار الغائب فيها بالشاهد جار على هذا الصراط المستقيم فكلما كان أقرب إلى الموجود كان إليه أقرب وكلما كان أقرب إلى المعبود إلى المعدوم وكلما كان أقرب إلى المعدوم فهو عنه أبعد الوجود الثاني أن يقال من المعلوم أن لفظ الوجود هو في أصل اللغة مصدر وجدت الشيء أجده وجودا ومنه قوله تعالى فلم تجدوا انه وقوله حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده وقوله ألم يجدك يتيما فأهو ووجدك ضالا فهذا وأمثال ذلك فالموجود هو الذي يجده الواجد فنسبة الموجود إلى الواجد كنسبة المعلوم إلى العلم والمذكور إلى الذكر والمحس أو المحسوس إلى الحس والمشهود إلى الشهود والمرئي إلى الرؤية وهذا الاسم إنما يستحقه من يكون موجودا لواجد يجده لكن هم في مثل هذا قد يقولون مشهود ومرئي موجود ونحو ذلك لما يكون بحيث يشهده الشاهد ويراه الرائي ويجده الواجد وإن بذلك في الوقت الذي لا يكون فيه يشهده ويراه ويجده غيره وقد لا يقولون هذا إلا في الوقت الذي يشهده الشاهد ويراه الرائي ويجده الواجد وكثيراً ما يقصدون به المعنى الأول فيطلقون الموجود على ما هو كائن ثابت لكونه بحيث يجده الواجد وكذلك لفظ الوجود يريدون بها دارة المصدر الذي هو الأصل فيها ويريدون بها دارة المفعول أي الموجود كما في لفظ الخلق ونحوه وكذلك لفظ الفعل فإنهم يقولون وجد هذا وهذا صيغة فعل مبني للمفعول فقد يريدون بذلك أنه وجده واجد وقد يريدون بذلك أنه كان وحصل حتى صار بحيث يجده الواجد ثم لما صار هذا المعنى هو الغالب في قصدهم صار لفظ الموجود عندهم والوجود يراد به الثبوت والكون والحصول من غير أن يستشعروا فيه وجود واجد له لا بالفعل ولا بالاستحقاق فهذه ثلاث معان. لكن عزوف هذا المعنى عن الذهن إنما كان لما لم يقصد الناطق إنما كان لما لم يقصد الناطق إلا نفس الكون والثبوت وإن كان المعنى الآخر لازما له. وحينئذ فنقول اتفاق الناس على استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى دليل على تلازمهما فكما أن كل ما وجده واجد فله حصول في نفسه فكما له حصول في نفسه فإنه بحيث يجده الواجد ولا يجوز أن يسمى بالموجود ما يكون حيث لا يجده الواجد لأن هذا سلب لمعنى اللفظ الذي به صح إطلاقه على هذا المسمى كما أن اسم الحي والعالم والقادر لما أطلقوه على المسمى باعتبار كونه عالما وحيا وقادرا لم يجز أن تخرج هذه المعاني من هذه الأسماء ولهذا كثيرا من أطلق هذا الاسم على الله تعالى لا يريد به إلا ما فيه من معنى الإضافة مثل قول الداعي يا مقصود يا موجود وقول المذكر والداعي يا من يجيب من قصده ومن طلب الله صادقا وجده وعلى هذا دل قوله حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فإنما دلها على هذا المعنى بلغض الفعل الماضي وهو قوله وجد الله عنده لكنه عده إلى مفعولين وإذا كان كذلك علم أنه يجب أن يكون بحيث يجده القاصد والطالب ويجده الواجدون وهذا بعينه هو أنه بحيث يحسونه فإن وجود الشيء واحساسه متلازمان بل هو هو ولا يستعمل لفظ موجوده ووجدته فيما لا يحس ولا يمكن الإحساس به البتة وهذا معنى احتجاج المثبتة بهذا كما قال القاضي أبو يعلى حيث قال في قوله الآخر أثبت الجهة بعد أن كان ينفيها ولأن من نفى الجهة من المعتزلة والأشارية يقولون ليس هو في جهة ولا خارجا منها وقائل هذا بمثابة من قال إثبات موجود مع وجود غيره ولا يكون وجود أحدهما قبل وجود الآخر ولا بعد قال ولأن العوامن يفاجقون بين قول القائل طلبته فلم أجده في موضع ما وبين قوله طلبته فإذا هو معدون فبينوا أن المستقر في فطر الناس أن قولهم طلبته فلم أجده في موضع ما هو يدل على أنهم لم يحسوه في أين من الايون هذا بمنزلات قولهم فاذا هو معدوم لأن ضد المعدوم هو ما يكون حيث يجده الواجد وقولنا بحيث يجده الواجد وإشارة إلى الأين الذي يوجد فيه، فما لا أين له ولا حيث يمتنع أن يجده الواجد، وممتنع أن يجده الواجد لم يكن موجودا بعد، بل كان معدوما لم يكن موجوداً بل كان معدوماً كما بين أن نفي الأين والحيث ونحوهما من الظروف في جميع الوجوه كنفي المقارنة بالقبل والبعد. والمع ومعلوم أن هذا لا ينطبق إلا على المعدوم، فكذلك الآخر. والذي يحقق هذا أنك لست تجد أحدا من أهل الفطر السريمة مع ذكائه وفطرته وجودة تصوره إلا إذا بيمت له حقيقة قول السالبة قال هذا لا شيء ولهذا كثر كلام الناس فيهم بالخبر عنهم بأنهم معطلون وأنهم عدموا وأمثال ذلك وقد استقرأت أنا في طوائف من الآدميين فوجدت طرهم كلهم على هذا الوجه الثالث أن يقولوا نحن نعلم بالضرورة العقلية أن الموجود إما أن يكون منصوفا وإما أن يكون صفة أو نعلم أن القائم بنفسه لا يكون إلا منصوفا وهذا متفق عليه بين الصفاتية ومن نازع في ذلك قيل له أن تتوافقنا على ما هو معلوم بالفطرة من أن الموجود القائم بنفسه لا بد أن يوصف أي يخبر عنه بما هو مختص به متميز به عن غيره إذ الموجود في الخارج لا يكون مرسلا مطلقا لا يتميز بشيء بل المساذ هذا معلوم بالضرورة باتفاق العقلاء المتفقين على أن الكلية لا يكون في الخارج كليا مطلقا بل لا يكون إلا مخصوصا معينا وإذا كان كذلك فلا يعنى بالموصوف إلا ما يوصف سواء قيل إن الصفة ذاتية أو معنوية كقولنا الموجود إما قائم بنفسه وإما قائم بغيره وكذلك نعلم أن الموجود إما جسم وإما عرض وإما متحيز وإما قائم بمتحيز متحيز وحي قدرنا لها ذلك وبمثل ما علمنا هذا نعلم أن الموجود إما قائم بنفسه وإما قائم بغيره. لمن كان يفهم معاني هذه العبارات الاستلاغية؟ فإن من فهم هذا وهذا وهذا وتصوره تصورا تاما حصل له حينئذ العلم البديهي الضروري الفطري. فإن العلم البديهي يعنون به ما كان تصور طرفيه ما كان تصور طرفيه كافيا في التصديق به. فعدم التصديق به كثيرا ما يكون لعدم التصور الصحيح للطرفين وهذه العبارات المجملة قد لا يتصور أكثر الناس قد لا يتصور أكثر الناس مراد أهل الاصطلاح بها فإذا تصوروا معناه ومعنى الموصوف والقيم نفسه كان علمهم بهذا كان علمهم بهذا كعلمهم بهذا كل ذلك فطري ولذلك اتفق على ذلك محقق المثبتة ومحقق النفع. أما النفاة العقلاء من المتفلسفة والقرامطة وأهل الوحدة وأمثال هؤلاء فقد علموا أنهم مضطرون إلى أن يقولوا هو الوجود المطلق وهو لا يتعين ولا يتخصص ولا كذا ولا كذا ليلم بأنه متى كانت له حقيقة معينة في الخارج وخاصة تتميز بها لزم أن يكون جسما متحيزا داخل العالم أو خارجه وهم قد يسلمون نفي ذلك فصار دائرنا بين المعنى الذي سموه ترسيما وبين هذا النفي والتعطيل فذهبوا إلى هذا لكنهم ظنوا إمكان وجود ما أثبته في الخارج وجميع العقلاء يعلمون بالفطرة الضرورية استحالة وجود مطلق في الخارج ويعلمون أن المطلق بشرط الإطلاق وجوده في الأذهان لا في الأعين وهؤلاء ايضا يعلمون ذلك إذا تذبروا ورجعوا إلى ما معهم من العلوم الفطرية الصحيحة العقلية ولهذا لما خاطبت بهذا غير واحد من أفاضر أهل الوحدة الكبار وثبت هذا لهم تبين الأمر وعلموا من أين دخل الداخل على من كانوا عندهم أئمة العالم في التحقيق والهرفات ومن كان حاذقا في هذه الأمور منهم يقول ثبت عندنا في الكشف ثبت عندنا في الكشف ما يناقض صرائح العقول ولذلك عبر هذا بالكشف والذوق والمشاهدة وهذا لا يحصل إلا بالرياضة والمجاهدة والخلوة ونحو ذلك من الطرق العبادية الزهدية الصوفية وقلت لبعض اكابرهم لما خاطبني في هذا وكان مهتما في ذلك وطلب مني أن لا أخطبه بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وقال أنا لا أقول إنها خبر والخبر محتمل لكن أمور أخرى وكنت علمت من حاله ما علمت معه ضعف تلك الأدلة في نفسه وكان مخاطبته بالأمور العقلية أيسر عليه وأبين له وان كان ذلك مما يثبته كتاب الله تعالى الذي ضرب الرداس فيه من كل مثل وجعله حاكما بين الناس فيما اختلفوا فيه وامر المؤمنين عند التنازع في ظلمات و لا في قول مختلف يؤفك عنه من أفك وقال إذها إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور كما قال تعالى فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ونحو ذلك مما يبيل أن القول المختلف باطل وذن من لا يعقل مثل ذلك ويعمى عن الحق المعقول فقلت لا لا رزاع في أنه قد يحصل من العلم بالكشف والمشاهدة ما لا يحصل بمجرد العقل سوى كان للأنبياء فقط أو للأنبياء والأولياء أولهم ولغيرهم لكن يجب الفرق بين ما يقصر العقل عن دركه وما يعلم العقل استحالته بينما لا يعلم العقل ثبوته وبين ما يعلم العقل انتفاءه بين ما حارت العقول وما العقول فإن الرسل قلوات الله عليه وسلامه قد يخبرون بمحارات العقول وهو ما تعجز العقول عن معرفته ولا يخبرون بمحالات العقول وهو ما يعلم العقل استحالته قلت وهذا بين واضح فلو قال قائل إنه يعلم بالكشف والذوق والمشاهدة أو بالأخبار عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو غير ذلك أن الواحد ليس نصف الاثنين وأن الواجب لذاته يكون ممتنعا لذاته وأن المخلوق يماثر الخالق في الحقيقة وأن الوجود كله ممكن الوجود ليس في الوجود وجود و ولا وجود قديم ونحو ذلك من القضايا التي يعلم العقل وجوبها وامتناعها وإمكانها فمن ادعى أنه يعلم بالكشف والبصر أو بالسمع والخبر عن الأنبياء عليهم السلام ما ينافي هذا كانت هذه الدعوة باطلة فلما بينت له ذلك اعترف بهذا الأصل وبه يتبين زيف هؤلاء وبه يتبين زيف هؤلاء فلما تقرر هذا بينت له أن العقل الصريح يمنع أن يكون في الخارج وجود كلي مطلق بشرط الإصلاق وأن الكليات بشرط إطلاقها أو عمومها إنما وجودها في الأذهان لا في الخارج وكان عارفا بهذه العلوم وبينت له ما تستلزم أقوالهم من الجموع كثيرة بين المتناقضات التي هي معلوم استحالتها ببدائه العقول وما كان كذلك فإذا ادعى المدعي أنه عرفه كشفا شهودا وذوقا علم أنه خيالات فاسدة وأذواق فاسده وذلك أنه لا بد من أحد أمرين إما أن يكون قد شهد ما وجوده في الاذهان فاعتقد وجوده في الأعين كما يقع لكثير من الناس ومعلوم أن شهود الشيء غير العلم بكونه في النفس أو الخارج وهؤلاء قد يحصل لهم مجرد الشهود من غير تمييز بين الموجود في النفس أو الخارج وكثيرا ما يضلهم الشيطان بتخيلات لا حقيقة لها في الخارج وإما أن يكون قد شهد ما وجوده في الخارج فظن أنه الخالق وإنما هو مخلوق ليس هو الخالق فكل شهود وذوق وكشف يدعى فيه أن المشهود بالقلب هو الله وذلك مما يناقض المعلوم بصريح العقل ويخالف الكتاب والسنة والإجماع فإنه يكون المشهود به إما في الذهن وإما في الخارج ولكن ليس هو الله ولا ما هو ولا هو ما يقال ذاته هو وجوده وبسط الكلام في هذا له موضع آخر فإن المؤسس وأمثاله وإن كانوا هم وهؤلاء يشتركون في إنكار الأصل وهو إنكار حقيقة وجود الله ومبينته لخلقه الذي يستلزم إنكاره هذه المقالات المتناقضة وفي الإقرار بثبوت ما يخالف ذلك من الأمور الممتنعة لكن هو وأمثاله لا يقولون بهذا ويسلمون أنه ليس وجودا مطلقا بل له حقيقة تختص به يمتز بها عمن سواه ولكن, ولكن المقصود بيان أنه هو وأمثاله كما يعلمون بصريح العقل بطلان قول هؤلاء النفا فالمثبتة يعلمون بصريح العقل امتناعا أن يكون موجودا معينا مخصوصا قائما بنفسه ويكون مع ذلك ويكون مع ذلك لا داخل العالم ولا خارجه، وأنه في الصلاحهم لا جسم ولا عرض ولا جسم ولا متحيز كما يعلمون أنه يمتنع أن يقال إنه لا قائم بنفسه ولا قائم بغيره فإنك إذا استفسرتهم مع عن معنى التحيز ومعنى الجسم فاستروه بما يعلم أنه الموقوف بأنه القائم بنفسه ولهذا لا يعقل أحد ما هو قائم بنفسه إلا ما يقولون هو متحيز وجسم فدعم المدعين وجود موجود ليس بمتحيز ولا جسم ولا قائم بمتحيز أو جسم مثل دعواه وجود موجود ليس قائما بنفسه ولا قائما بغيره وهذا يتبين بالوجه الرابع وهو أن يقال هم لا ينازعون أن الموجود إما قائم بنفسه وإما قائم بغيره والله سبحانه وتعالى قائم بنفسه وإن نازعوا في وصف غيره بأنه قائم بنفسه لتنازعهم في أن القائم بنفسه أن به الموجود المستغني على المحل أو المستغني على المحل والمخصص والمكان وغير ذلك لكن المقصود هنا أنه لا يعقل ما هو قائم بنفسه بمعنى أنه غير حال في محل إلا ما هو مختص بما يقولون إنه جاء وإن كان حقيقته أمرا عدميا وما تصح عليه المحاذاة على اصطلاحهم وما هو في اصطلاحهم جسم ومتحيز وهو المعلوم في صرائح العقول ومن قيل له هل تعقل شيئا قائما بنفسه ليس في محل وهو مع هذا ليس في جسم ولا جوهر ولا متحيز ومع هذا أنه لا يجوز أن يكون فوق غيره ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا أمامه ولا وراءه وأنه لا يكون مجامعا له ولا مفارقا له ولا قريبا منه ولا بعيدا عنه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولا مماسا له ولا محايثا له وأنه لا يشار إليه بأنه هنا أو هناك ولا يشار إلى شيء منه دون شيء ولا يرى منه شيء دون شيء ونحو ذلك من الأوصاف السلبية التي يجب أن يوصف بها ما يقال إنه ليس بجسم ولا متحيز لقال حاكما بصريح عقله هذه صفة المعدوم للموجود كما سمعنا ورأينا أنه يقول ذلك عامة من يذكر له ذلك من أهل العقول الصحيحة الذكية وكما يجد العاقل في نفسه إذا تأمل هذا القول وأعرض عما تلقنه من الاعتقادات السلبية وما اعتقده من يعظمها ويعظم قائلها واعتقاده أنهم حرروا هذه المعقولات فإن هذه العقائد التقليدية هي التي تصد القلوب عما فطرت عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وأباه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ثم إن هذه المقالات السلبية لم يقل شيئا يقول شيئا منها إمام من أئمة المسلمين ولا نطق بها كتاب ولا سنة وطوائف المتكلمون قد أنكرها من حذاق من لا يعصيه إلا الله فإن قيل الاستغناء عن المحل وصف سلبي فإذا كان القيام بالنفس وصفا سلبيا لم يدل على معنى ثبوتي وهو كونه متحيزا أو جسما قال له منازع أولا هذا منقوض بوصف الأجسام والجواهر بأنها قائمة بنفسها غنية عن المحل فإن هذا السلب يستلزم هذا الثبوت وقالوا ثانيا نحن لم نجعل نفي السلب هو ثبوت. وإنما قلنا الشيء الموجود المحكوم عليه المخبر عنه بهذا السلب والذي يعلم القلب أنه محكوم عليه مخبر عنه بهذا الثبوت ونعلم أنه لا يكون هذا السلب عن أمر موجود إلا مع هذا الثبوت وقالوا ثالثا المستلزم لهذا الثبوت هو الأمر الوجودي المسلوب عنه المحل فهذا الأمر الوجودي هو الذي سموه المتحيز والجسم وقالوا رابعا وهو الوجه الخامس إن القائم بنفسه لا يقوم بالقائم نفسه ولا يكونان في عايز واحد بل كل منهما يمتنع أن يكون بحيث يكون هو الآخر وهذا معنى قول المتكلمين إن الاجسام لا تتداخل ولما ذكروا عن النظام أنها تتداخل قالوا هذا قريب من جحث الضرورة ومن قال تتداخل لم يجد المعنى الذي يعلم للضرورة بطلانه ولكن النظام جعل أعراض الجسم غير الحركة أجساما كاللون والطعم والريح وهذه متداخنة في محل واحد وهذا لا نزاع فيه وإنما النزاع في تسميته أجساما فأما الجسم القائم بنفسه فلم يقل أحد إنه يداخل مثله بل إذا تحلل في تضاعيف غيره زاد ذلك الغير في نفس حجمه وإذا كان القائمان بأنفسهما لا يكون احدهما بحيث الآخر وإن كان القيام بالنفس عبارة عن عدم المحل فمعلوم أن كل واحد منهما له حيث يخصه وهو يحيزه أو له قدر يخصه وجسم يخصه ونعو ذلك من العبارات وذلك مانع من المحايثة والمداخلة وإلا فإذا قدر أن كلا من الصفتين عدمي فالامور العدمية لا تكون مانعة من الامور الوجودية والمتكلمون قد ذكروا تعليل منع كون الجسم بحيث الجسم الآخر فقالت المعتزلة وطائفة من الصفاتية المانع منهم التحيز والموجب لهذا الامتناع التحيز وعلى هذا فيجب نفي الحكم الانتفاع علته فما لا يكون متحيزا لا يكون مانعا مما ذكرنا وقال بعضهم الموجب لذلك تضاد كونهما وعلى هذا فما لا يكون لا يضاد غيره, لا يضاد غيره والأكوان إنما تكون للأجسام باتفاقهم وهو ظاهر وقال بعضهم الاستحالة والامتناع لا يعلل أي هي ثابتة للذات وعلى هذا فالمعلوم أن ذلك ثابت للذوات المتحيزة فما لا يكون متحيزا لا تعقل فيه هذه الاستحالة وعلى كل تقدير فيجب أن يكون ما ليس بمتحيز إذا كان قائما بنفسه أن لا يكون مانعا لغيره أن يداخله وهذا باطل قطعا وإذا كانت القلوب تعلم بالضرورة أن القائم بنفسه مانع لغيره من المداخلة وهذا الحكم مختص بالمتحيز علم أنها لا تعلم قائما بنفسه إلا المتحيز الوجه السادس أن يقال ما علم به أن الموجود الممكن والمحدث لا يكون إلا جسما أو عرضا أو لا يكون إلا جوهرا أو جسما أو عرضا أو لا يكون إلا متحيزا أو قائما بالمتحيزين أو لا يكون إلا موصوفا أو أو لا يكون إلا قائما بنفسه أو بغيره يعلم به أن الموجود لا يكون إلا كذلك فإن الفطرة العقلية التي حكمت بذلك لم تفرق فيه بين موجود وموجود ولكن لم اعتقدت أن الموجود الواجب أو القديم يمتنع فيه هذا أخرجته, أخرجته من التقسيم لا لأن الفطرة السليمة والعقل الصريح مما يخرج ذلك ونحن لم نتكلم فيما دل على نفي ذلك عن الباري فإن هذا من باب المعارض وسنتكلم عليه وإنما المقصود هنا بيان أن ما به يعلم هذا التقسيم في الممكن والمحدث هو بعينه يعلم به التقسيم في الموجود مطلقا والمعتزلة والمعتزلة ومن تبعهم الذين يخرجون القديم من هذا التقسيم اعتقدوه لما لمعتقدوه وهذا قول طائفة من الفلاسفة لا جميعهم وكذلك ذاك قول طائفة من المتكلمين لا جميعهم وكما أن قول هؤلاء الفلاسفة لم يكن مانعا للمتكلمين ومن من بالفلسفة من هذا التقسيم فكذلك قول إلى المتكلمين ليس مانع لمن خالفه من جماهير الناس وأهل الكلام والفلسفة من هذا التقسيم. ولهذا قال إمة المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والنجارية والضرارية ومن أخذ ذلك عنهم من متكلم الصفادية كالأستاذ أبي المعالي إمام الحرمين وأمثاله في تقسيم الموجودات الموجود إما أن يكون له أول وإما أن يكون بلا أول والذي له أول هو الحادث وهذه قسمة بديهية مستندة إلى إثبات, إلى إثبات ونفي الحوادث إلى المحل قال وهذه القسمة أيضا تستند إلى نفي وإثبات قال ولو قيل هذه القسمة قسمه الموجودات لم يكن بعيدة غير أن الوجود الأول لا بد له ولا نهاية لوجوده وكذلك أيضا لا نهاية لذاته ولا نهاية لصفاته وجودا وحكما فكذلك لا يتطرق إلى ذات القديم ولا إلى صفاته الأوهام ولا تجول فيه الأذكار قلت وهذا لا يمنع من التقسيم فإن وصفه بالنهاية وعدمها فيه ما هو معروف في موضعه وهو لا يريد بسلبها أن ذاته لا تتناهى إنما يريد أنها بحيث لا يقال فيها هي متناهية أو ليست متناهية فهي عنده لا تقبل أحد من الوصفين كما لا تقبل وصف المحايفة والمبينة والدخول والخروج ونحو ذلك والقلو عن هذين الوصفين فرع إمكان ذلك أو ثبوته فلا يجعل دليلا على ما يقتضي وجوده إذا الشيء لا يكون دليلا على نفسه إذا كان مطروبا بالدليل فكيف تكون دعوى إمكان والثبوت دليلا على وجود الشيء قبل العلم بوجوده وأيضا فقوله لا تتطرق إليه الأوهام ولا تجول فيه الأفكار إن أراد به لا تحيط به ولا تدركه فهذا حق وإن أراد به لا تثبته ولا تقر به فهذا باطل وأيضا فعدم التناهي وعدم تطرق الأوهام والأفكار لا يمنع صحة التقسيم كم هي قلنا الموجود إما قديم وإما حادث والموجود إما قائم بنفسه وإما قائم بغيره وإما خارقه وإما مغلوق وقد قال أولا في أخصام الموجودات تنقسم قسمين موجود لا افتتاح لوجوده وهو القديم سبحانه وصفاته وموجود لوجوده افتتاح وهو الحادث قال وهذه قسمة بديهية مستندة إلى إثبات ونفي لأن الموجود إما أن يكون له أول وإما أن لا يكون له أول فإذا كان قد أدخله في تقسيم الموجود إلى قديم ومحدث، فكذلك يجب أن يدخله في قسمة الموجود إلى مستقل ومفتقر. بل هذا التقسيم أبين وأوضح، والعقل متفقون عليه، فإنه لا نزاع بينهم أن الباري سبحانه هو موجود المستقل غير مفتقر، كما أنهم متفقون على أنه قديم غير محدث. لكن العلم باستقلاله وقيامه بنفسه هو أول به وأبين وأسبق في القلب من كونه قديمة، كما أن العلم بوجوده. أو لا به من العلم بوجوب وجوده، إذ لو لم يكن مستقلا بنفسه، قانيا عن المحل، امتنع أن يكون قديما وحده أو واجبا بنفسه. كما أنه إذا لم يكن موجودا امتنع أن يكون واجبا بخلاف العكس. فإنما لا يمكن قديما فإنما ما لم يكن قديما وحده أو لم يكن واجبا بنفسه لا يمتنع أن يكون مستقلا أو موجودا. تصالح هذا مع هذا كذات وصفات. وايضا فإذا كان الموجود الأزلي لا بدأ له ولنهاية لوجوده وذلك لا يمنع من دخوله في تقسيم الوجود إلى قديم وحادث فكذلك كونه لا نهاية لذاته وصفاته إن صح ذلك لا يكون منعا من دخوله في التقسيم إلى مستقل ومفتقر وإما يوهن ذلك ان التقسيم الاول بالنسبه الى الدهر والزمان كالتقسيم الثاني بالنسبه الى الحيز والمكان فان الحادث بالنسبه الى الدهر والزمان كالمفتقر الى محل بالنسبه الى الحيز والمكان والقديم لا تحصره الازمنه كالمستقل الذي لا تحويه الامكنه ثم قال هؤلاء ثم المحدث الذي يستغني على المحل هو الجوهر في اصطلاح المتكلمين والمفتقر إلى المحل هو العرض واجتمل القسمين اسم العالم ثم إن طائفة من متكلمة معتزلة لما أثبت أعراضا لا في محل كالإرادة والكراهة والفناء اتفق سائر القلاء على أن هذا خروج عن المعقول لكونه أثبت ما لا يقوم بنفسه لا في محل فكذلك من أثبت قائما بنفسه ليس مباينا لغيره فإن علم العقل باستحالة عرض لا في محل كعلمه باستحالة قائم بنفسه ليس مباينا لغيره أو ليس بجسم فإنه كما أن الأول فيه جمع بين المتناقضين في الحس والخيال والعقل كذلك في الثاني جمع بين المتناقضين في الحس والخيال والعقل ثم قالوا فإن قيل هل في المقدور حدوث ما يخرج عن القسمين؟ قلنا إنما يوصف الرب سبحانه وتعالى بالاقتدار على الممكنات وليس ذلك من الممكنات فإن الذي يحصره ويضبطه الذكر حسا أو حكما على هذا الحكم قسما أحدهما هو موجود وهو جرم متحيز لو اتصل بمثله اتصل به على طريق المجاورة لا بالمداخله والحيثية بل ينحاز أحدهم عن الآخر ويختص عنه بجهه ويصير أحد, ويصير أحد جهاته ولو نظر النظر إليه ما أدركهما شيئين متجاورين لكل واحد منهما حظ من المساحه وما هذا وصفه قد يسمى قائما بنفسه لاستغنائه عن محال يقوم به فيكون صفة له ومعنى تحيوزه شغله الحيز وأنه إذا وجد في فراغ أخرجه عن كونه فراغا وما هذا وصفه يسمى جوهرا؟ وأما القسم الثاني وهو الذي لو قدر شيئان منه لا يمتنع حصولهما في محل واحد وحيث واحد ولا يتصور ازدحامهما فيه ومن تأمل ما ذكرنا من القسمين وأنصف علم وأنصف علم استحالة تقدير قسم ثالث علم استحالة تقدير قسم ثالث خارن عن القسمين وهذا الكلام يتناول المرد مطلقا ويقال فيه مطلقا ما قاله في المحدث فإن قوله الذي يضبطه الذكر حسن أو حكما يعم ذلك في الموجود لا يفاجق في ذلك بين كونه قديما أو معدثا بل ضبط الذكر حسا أو حكما لهذين القسمين هو للموجود مطلقا من غير تقييد بحدث أو قدم ويبين ذلك أن الذكر يضبط هذين القسمين قبل علمه بالقسام الموجود إلى محدث وقديم وقبل علمه باستحالة وصف القديم بأحدهما أو بهما أو جواز ذلك عليه وبالجملة فحكم الفطرة إن كان مقبولا في هذا التقسيم فهو مقبول مطلقا وإلا لم يكن مقبولا فليس مقبولا مطلقا إذ الفطرة لا تفرق ولهذا كان يقول غير واحد من أفاضل زماننا من الفضلاء العالمين بالفلسفة والشريعة ما ثم إلا مذهب المثبتة أو الفلاسفه وما بينهما متناقض وثبت أن الفلاسفه أكثر تناقضا ينتهي هنا مجلسنا هذا نلقاكم على خير بإذن الله في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعليه وصحبه